يا أيها الإنسان ما غرك ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رك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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم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 شيئا والامر يومئذ لله الله أكبر